لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م وأتموا ل ح ج و ا ل ع م ر ة ل ل ه فإن أ ح ص ر ت م ف م الاسلاميه ه د ي و ل ت و حتى يبلغ الهدي محلة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 و ا ت موسوعه النابلسي أ ل ي ع ل ك م جناح أن تبتغوا ف للعلوم ا فإذا من ربكم فإذا أفضتم م ا الاسلاميه ر و ك موسوعه ا ل ن ا ب ل س ت غ ف ر و ا ا ل ل ه إن ا ل ل ه غ ف و ر ر ح ي م ف إ ذ ا قضيتم ن ا س ك ك م فاذكروا ل ل ه كذكركم ب ا ك م أو أشد ذ ك ر ه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 ل ف ض ا ل ه الدكتور ع محمد راتب النابلسي ل في, الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه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 م و س ا د و إ ذ ا قيل ل ه ا ت ق ا ل ل ه أخذته ا ل ع ز ة ب ا ل إ ف ح س ب ه جهنم ي للعلوم ن ا ل ن ا س من ي ش ر ي ن ف س ه ا ت غ ا ء ض الله و ا ل بالعباد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 فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينظرون إ ل ا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر وإلى الله ل ا ترجع م و ر س ل بني إ س ر النابلسي ئ ي كم آ ت ي ه م للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ع س ن ى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 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أ و ت و ه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 موسوعه النابلسي ل ف ع ل و م ا ل ل ه به ع ل ي م